Listen, me love. وقال <تصفيق> واشتوا آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين But ألمت نفسا بالأمس، كما أرقت نفسا بالأمس، تريد إلا أن تكون جبلا في الأوطى وما تريد. يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك <تصفيق> إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاقترج إني لك من 111. فخرج منها خائفا يتركه قال رب نجني من القوم الوالمين 112.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 بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون فألم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 قُلْ مِمَّنْ اتَّبَعَ وِغَيْرُ هُدًى مِنْ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الَّذِي الْقَوْمُ الوالمين. وَلَقَدْ وَصَّنَّا لَهُمْ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 رزق من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بطرة معيشتها فتلك مسر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 والله في كل من جاء في الحسنة خير منها ومن جاء. ام وسيعا الا ماكم يا من ان الذي فوقه لك